بسم الله الرحمن الرحيم ال لام راى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير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 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا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 نَبِيّ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَلَئِنْ قُلُوا لَنَا إِنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا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 الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت تجدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء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 ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فَإِنَّا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 نَوَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَن تَأْحَكَمُ الْحَكِيمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْلَمُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 لَهَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَطِّئِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ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 أَتَنهانا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِيَ غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِي هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَادِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ من ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَّيْنَا صَالِحَا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 ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة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 وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَظَائِفٍ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَتَيْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعْزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُهُ وَرَأَيْكُمْ ضِهْرِيَ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 كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن